الحمد الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين في آخر الدرس الماضي قلت أنه سوف أوضح ببعض توضيح الفرق أو مفهوم الحل مفهوم مصطلح الحل لأنه آخر فقرة قرأناها كانت تتعلق بالحل ونأرجو أن يرجع من أراد تفصيل أكثر إلى شرح الجوهرة شرح الجوهرة تصلنا في مقوم الحال ووبحناه وهنا نقتصر على فقط بيان معناه على بيان معناه الحال الحياة العبارة عن مصطلح أول شيء أريد فقط أن أوضح أين هو موقع هذا المصطلح وين بيه بالضبط حتى نعرف بعد ذلك ما معناه حتى نعرف بعد ذلك ما معناه العلماء بعض العلماء قال وهم جمهور أهل العلم قالوا كل ما يمكن أن يذكر في النفس وكل ما يمكن أن يعلم وكل ما يمكن أن يعلم إما أن يكون موجودا أو معدوما كل شيء لا يقلو إما أن يكون موجودا أو معدوما لا يوجد هناك واقطة بين الوجود والعدم لا يوجد هناك إيش؟ واقطة بين الوجود والعدم يعني لا يوجد هناك شيء اسمه لا هو موجود ولا هو معدوم وضح كيف من قال بهذا التقسيم هم جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم وجمهور المحققين من العلماء وهؤلاء ينفون شيئا اسمه الحال ايه يعني الحال؟ هو عبارة عن أمر يفترض ثبوته وهو لا موجود في نفسه ولا معدوم في نفسه ولكنه واصط بين الوجود والعدم هو حال بين الوجود والعدم هو نفسه هو في نفسه ليس موجودا ولا معدوما ولكنه صفة لموجود صفة لموجود يعني حال قائم بموجود حال منصوب إلى الموجود هو في نفسه ليس موجودة من بعض الأمثلة عليه مثل مفهوم المكان مفهوم المكان والحيز للجسم بقولهم هو حال للجسم وهو المسألة هو في حد ذاته المكان لا موجود ولا معلوم بل هو عبارة عن أمر منتزع في العقل من ملاحظته لأمر موجود هل يوجد هناك في الخارج اسمه ومكان في حد ذاته؟ لا يوجد هناك متمكنات يعني يوجد أشياء موجودة أجسام أعراض إلى آخره أما ما كان في حظ بمعنى أنه الفراغ الفراغ موجود في الخارج لا شيء يوجد فيه مطلقا هذا مش موجود فديقوله مثلا الحال هو عبارة عن أمر لا موجود ولا معدوم يعني في نفسه لا يقال موجود ولا معدوم ولكنه صفة لموجود لا موجود ولا معدوم ولكنه قائم بموجود او يتصف به موجود الان العلماء القسم الثاني من العلماء وهم الاقل قالوا احنا نحن نبدأ القسم لا من مستوى الموجود والمعدوم لا من مستوى الوجود والعدم بل من مستوى اعلى هيك بيقولوا نبدأ في تقسيم الأشياء من الثابت والمنفي. بنقول المعلوم أو الأمر في نفسه إما أن يكون ثابتا أو منفيا إما أن يكون ثابتا أو منفياً. الثابت الثابت إما أن يكون موجودا أو معدوما لاحظ كيف؟ أو حل. الثابت نفسه إما أن يكون موجودا أو معدوما أو حل. ففي الحال في هذا الحال أمر ثابت ولكنه ليس موجودا لأنه قسيم للموجود قسم بجنب الموجود وليس معدوما لأنه أيضا قسم للم... ل... ل... قسيم ل... ل... ل... للمعدوم فإذا هو مرحلة بين الوجود والعدم هو في نفسه لا موجود ولا معدوم ولكنه ثابت لأنه هو قسمة من الثابت الثابت نفسه إما أن يكون موجودا أو معدوما أو إيه حال فالحال أمر ثابت أمر ثابت في نفسه وهو في الخارج صفة لمن، لموجود بس هذه كل المسألة ايه اثار هذه المسألة؟ في الحقيقة لا يوجد هناك اثار حقيقية للمسألة لا يوجد هناك اثار كبيرة للمسألة من, من ناحية علمية لذلك العلماء بعض العلماء يذكرونها وبعض العلماء لا يذكرونها والمحققون من العلماء مثل الإمام البيضاوي والإمام الأصطعاني والم... والإمام الرازي وهؤلاء المحققون الكبار من العلماء قالوا الحقيقة أنه لا يوجد هناك شيء اسم حال في الحقيقة هو عبارة عن ما نسميه نحن اعتبارا من الاعتبارات العقلية مش في إحنا عندنا إحنا أحكام اعتبارية عند العقل هو هذا الأمر يسميه أصحاب الحال باسم الحال والحقيقة إنه ليس أمرا غير مجرد اعتبار عقلي لأنه نحن عندما نتكلم عن الحيض نقول الحيض هو عبارة عن تجريد عقلي اعتبار عقلي هم يقولون لا هو في نفسه هذا لا موجود ولا معلوم ما هو نحكي عنه هو في نفسه لا موجود ولا معلوم ولكن لا نعتبره قاسيم للوجود والعدم لا بل نقول هو عبارة عن تجريد ذهني تطور من التصورات الاعتبارية الذهنية يكون انتزاء منتبعا من وين؟ من أمر خارجي. فما دام لا يوجد هناك آثار حقيقية تلزم عن الحال، فلذلك بعض العلماء يذكرونه وبعض العلماء لا يذكرونه. والمحققون من العلماء يناقشون يعني الاستدللات وال والأدلة التي اعتمد عليها. من أثبت الحال ثم يردونها أو يرجعونها إلى إنه لا حاصل تحتها في الحقيقة. ليس لأنها ترجع. إلى مفهوم الاعتبار الثابت عند من لم يقل بالحال أصلا فصار الأمر كأنه شبه خلاف لطبي يعني نوع من الخلافات التي لا يترتب عليها آثار عميقة جدا ولكن بعض العلماء لا يرى المسألة بهذه النظرة يقول من أنكر الحال من أنكر الحال استحال عليه إثبات أي شيء اسمه موجود أو معلوم واستحال عليه النظر نفسه استحال عليه إثبات أي شيء اسمه علم ومعلوم و... ليه؟ لأنه يعتبر نفس المعلومات في أحوال فإذا نفينا الأحوال لفينا كل المعلومات والمعقولات نحكي ليه يا عمي؟ أنت بتسميها حام؟ إحنا بنتسميها انتبارات عقلية فقط مش أكثر ولا أقل فلذلك كما قلنا المحققون من العلماء قالوا في الحقيقة هذه مسألة لم يكن دليل كاف على إثبات أمر اسمه الحال والأصل عدم لأن البديهة تقسم الأشياء البداها العقلية الإنسان إذا عربت عليه أمراً بتقول له هل بين الوجود والعدم قسم احتمال يعني البداها أول النظر بيقول لا بيقول لا إما أن يكون الشيء وجوداً أو بعدوماً إذا قلت له لا هناك في شيء لا هو موجود ولا معدوم بكثير كيف يطلبوا بيانهم إذن البداهة توافق نفي الحال ولا توافق إذباد الحال فإذباد الحال يحتاج إلى دليل ولا دليل قاطع فالأطل عدم عدم إذباده شوف كيف المثألة طارق فشوف حتى لما العلماء يتكلموا مع بعض بهذا التحقيق إحنا لا ضرر أن نتكلم في سلاح بعض العلماء إلا إحنا نتكلم في علم أنا مش مقصودي كما قلت هنا أكثر من مرة إن, أن أذكر موعظة أنا أذكره علما من العلوم وهذا المسألة وإن كان يترثر على هذا العلم موعظة ولكن المقصود هو نفس المعلومة هذا حتى لو واحد أجل طال بالحال إحنا ما بنشنع عليه ونحكي له لا هذا كفر وزند قولا أين جاء هذا بالكتاب والسنة وهل أدم عليه الناس أو مش هيك المسألة وهذا حكيت الكلام نحكي له ما الدليل عليها الأصل هو أنه ما في حل. هل تستطيع أن تنكر أنه الأصل أنه لا حل؟ بحكي لنا كيس أنه الأصل ليس عدم وجود الحل. نحكي له أنه البداية إذا عرضت الأمر على نفسك، فإما أن يكون موجودا أو معدوما، إثبات احتمال ثالث محل تردد لا يطرأ على البال في لأول نظرة. هذا هو المقصود ببدا ببداية العقول. فأنت تدعي ثوته فاستقلية. فهذا الإثبات إما أن يكون اعتمد على دليل قطعي أو دليل ظني أو ما توا ذلك يستحيل أن يكون قطعيا، فإذا هو في مرتبة الظن، فإذا كانت في مرتبة الظن، فكيف تريد منا أن نجعله أصلا تنبني عليه سائر العلوم؟ شفكت المسألة صارت إذا لست أن تقول بذلك ولكن في ظنده. إحما نحن الظاهر عندنا. والمقصور بني انه هذا يحتاج الى دليل قطعي ولا قطعه في في إثباته لا دليل قطعي على إثباته إذن لا نقول به ولا نقيم علومنا على إثباته وهذا في المسألة صارتنا؟ المسألة بالنسبة لنا على العظم التبريكة والشعور الجديد والمسألة اعتبارات هذه المراسلة والاعتبارية هذه وهذا حقيقتها اعتبارية يعني أنا, أنا بكرت من اعتبار يعني هو حتى ما أنا أحبه يعني هو قصير عليه أشيء مثلا هذا نسبة بيني وبينه بس يتعلق محب. طيب يعني هو اعتبار هو هذا الاعتبار تعلق نفسي باكلام يعني أنا لما أتعلق فيه هو إيش تيصير معه مثلاً؟ إلا إذا كان متعلق فيه جيمة يعني ذا دا شكلك دائم نعم هو في <تصفيق> بعض الاشتراكات نكون فيها يعني <تصفيق> <تصفيق> اعتبارات <تصفيق> برضو اعتبارات اعتبارية برضو اعتبارية هذه اعتبارات عشان هنيف عنها اعتبارات انتدراعية يعني إيش انتدراعية؟ يعني منتزعة من أمور ووجودية ولكن في نفسها هذه تغيرات مش أنها تقال شيء هو هذا اللي تغيرات كيروجية مش ها في شيء متغير لحاله والجسم لحاله لا هو تغير نسج الجسم هذا ليس عن نسج الجسم فهو انتظار من الجسم فإذا في للجسم تغير مش معنى هذا إنه موجود لحاله والجسم لحاله فأثر التغير الجسم لا هو التغير هو عبارة عن حال من الجسم حاله للمسلم. بس هذه هي المسألة. ولا تحتمل أكثر من ذلك المسألة حقيقة حتى في يعني أدق الكتب الكلامية يعني حاصل الكلام بعد إيراد الاستبدالات والرد عليها لا يتعدى الكلام الذي ذكرته يعني هم. هذا الذي كنت قد وعدت في بيانه في الدرس الماضي ونكمل الآن إن شاء الله. وطلنا الى بعض ما يستحيل على الله جل وعلا بعض ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى وقلنا بعض ما يستحيل لان المستحيلات على الله لا نهاية لها تفصيلا, تفصيلاً من ناحية تفصيلية لا نهاية للمستحيلات لانه كل شيء ممكن كل شيء ممكن فهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى كل شيء ممكن فهو يستحيل أن يكون صفة لله سبحانه وتعالى والممكنات لا نهاية لها فيستحيل علينا أن ندرك ونتطور جميع الممكنات حتى ننفيها بعينها شيئا بعد شيء عن الله سبحانه وتعالى ولكن نقول بقاعدة إجمالية أن كل ما هو مثلا ممكن أو كل ما هو نقص ولا يلزمنا التطور التفصيلي للمقاصد، فكل ما هو نقص هو منفيا عن الله سبحانه وتعالى ولكن بالإضافة إلى هذا التطور الكلي أو الشكمل الكلي، اللي هو نفي مطلق النقائص عن الله سبحانه وتعالى، أيضا لا بد أن نشير إلى بعض الأمور التي تت badges إلى أجهان بعض الناس، فيثبتونها لله سبحانه وتعالى وهي في الحقيقة منثية عنه. إذن هناك في معرفتان لما يستحيل إثباته لله سبحانه وتعالى أي لما يجب أن ننذها الله سبحانه وتعالى عنه. المرتبة الأولى هناك مرتبتان لإيش لعلمنا بذلك المرتبات هذه مراتب لعلمنا بما يددنا فيه عن الله إذا الإجمال والتفصيل هو إجمال وتفصيل بالنسبة لإيش لعلمنا نحن يعني علمنا بالنقائف من مرتبتين يتألف من مرتبتين الأولى إجمالية وهي قولنا إن كل نقص فهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى معرفة إجمالية بهذه القاعدة ثانيا تفصيلية مثل أن الله سبحانه وتعالى ليس متحيز الله سبحانه وتعالى لا ليس متمكن في مكان لا تحل فيه الحوادث إلى آخره ليس عاجزا، ليس جاهلا هذه معارف تفصيلية ولكنها عبارة عن بعض ما يصدق عليه مطلق النص، وليس جميع المقالص إذن المعرفة التي تجب يجب إدراكها على المكلف في, مثل في هذه القاعدة جانبين من جهتين في الأولى إجمالية والثانية تفصيلية الأولى إجمالية معنى ذلك يعني, يعني العلماء المتقدمون حاولوا أن يدرجوا أو يعني يضمنوا هذه القاعدة مثل عبارات كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك هذه معرفة إجمالية بتنزيم الله سبحانه وتعالى معرفة كلية يعني مش تفصيلية ولكنها عامة كلية مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ايضا هذه القواعدة كلية لا يلزمنا ان نتطور كل الاشياء حتى من الله عن الله بعينها بل نقول ليس كمثله شيء مطلقا خلص من دون ما نتطور اي شيء حتى خلص من دون ما نحكي طب هل هو طويل هل هو عريض هل هو جسم هل هو مش من دون ما نتطور هاد التعيوني كل شيء فهو ليس كمثل الله سبحانه وتعالى ولا يلغمون لإثبات هذه القاعدة تطور بعض الأشياء حتى وبحكية المسألة هذه معرفة إجمالية بتنزيه الله سبحانه وتعالى وهي واجبة وهذه لا يعذر أي إنسان بالجهل بها المعرفة الثانية هي معرفة نفي أو انتفاء بعض التفاصيل مثل المكان والتركيب والحلول الحوادث فغير ذلك وهو سوف نتكلم عليه الآن إن شاء الله وهذه معرفة لبعض الأمور التي كثر عند الناس الكلام فيها مما استدعى من العلماء ذكرها استدعى ذكرها في الكتب والتنصيص عليها لزيادة الصيام قال ما بعض ما يستحيل لأن المستحيلات على الله لا نهاية لها تفصيلا عرفنا ما معنى لا نهاية لها تفصيلا فنفي كل كمال له تعالى نقص نفي كل كمال له تعالى نقص إذا ما فيس أي كمال فهو نفسه. نحن في الأول إيه إيه إيه إيه ما الذي أثبتنا أثبتنا كمالات لله سبحانه وتعالى وقلنا إنه في إثبات علماء أهل السنة لكمالات الله لما استطعنا أن نذركه من كمالات الله لما استطعنا أن نثبته من كمالات الله اللي هي العلم والقدرة وغير ذلك هذا حصل بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقار مثل إنه ليس له أول ليس له آخر ليس محتاجا اللي هي أنه قديم قلنا حاصل معناه أنه ليس محتاجا لأحد في وجوده وأنه لا نهاية له إلى آخره قلنا بعد ذلك هو متصف بالحياة متصف بالعلم أول شيء فيه سلوك نفي نطائف عن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إنه الوحدانية مش هي كانت من الصفات السلبية سلبنا عنه النطائف نفينا عنه النطائف ثم حليناه بإيش بإثبات الكمالات عساني هيك بيقول، بيقول العلماء أول شيء التقلية ثم التحلية، فهول أول إيش بيتخلل المحل عن الشوائب ثم تزينه بإيش بالكمال والجمال، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بكلمة التوحيد وهي إيش لا إله إلا الله أول إيش نفي محض نفي مطلق تقلية خليت نفسك من كل ما يسمى بإله إلا الله تحليا حليت نستك بالإيمان بالله شوف كيف المسألة لا إله مطلقا إلا الله هي أيضا بناء على نفس الباب وماشي على نفس النصب لذلك علماء علماء السنة أول شيء يذكرون الصفات السلبية إيش يعني الصفات السلبية؟ التي تنفي نقصا عن الله سبحانه وتعالى ثم يثبتون الكمالات لله سبحانه وتعالى أو ما استطاع الإنسان إثباته من كمالات الله لأننا قلنا سابقا أن معرفة كمالات الله يعني كلها كاملة لا يمكن لا يحيط الإنسان بكمالات الله كمالات الله لا نهاية لها فيستحيل على العقل البشري أن يحيط بكمال الله جل شأنه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك عليك كما أثنيت أنت على نفسك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي يعني لا يوضيق أن يثني على الله سبحانه وتعالى بكمالاته كما يثني الله سبحانه وتعالى على نفسه إذن هل معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق هل معرفته صلى الله عليه وسلم بالله جل خانه كم معرفة الله بنفسه لا, لا طبعا فماذا لو بماعرفة غيره ممن هم يعني يتنزلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم درجات ودرجات هذا معرفة أفضل الخلق على الاطلاق أفضل من كل الرسل الأنبياء الرسول صلى الله عليه هذا جزء من القاعدة من قواعد علم التوحيد أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل من جميع الأنبياء وأفضل من الملائكة واضح كيف ال هذه قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء لذلك كان خاتما للأنبياء خاتم ختم الله سبحانه وتعالى به رسالاته إلى البشر فالرسول صلى الله عليه وسلم بما يتحلى به من كمالات وفضائل هو أفضل الخلق على الإصلاق وأفضل من جميع الأنبياء مش معنى هذا أن الأنبياء نازلوا تنجا ولكن الرسول أفضل منهم. مقامه أعلى من سيد عيسى عليه السلام الذي ظن فيه من ظن أنه هو الإله الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا عبارة السلام وأفضل من موسى وأفضل من كل الأنبياء ومع ذلك معرفته بالله إيش ليست معرفة ثمرة ليست معرفة ثمرة يعني إيش ليست معرفة يعني لا يحيط بجلال الله سبحانه وتعالى إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى قال فنفي كل كمال له تعالى مقص يجب تنزيف الله تعالى عنه وكل ما قدره العقل من مقص على الله تعالى وكل ما قدره مجرد تقدير يعني انك يرد كل ما قدره العقل مجرد تقدير يعني توهم او تصور فهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى فيجب علينا نفيه على العمم يعني ايه عن على سبيل الكلية يعني لانا توقف في نسيه كل جزئية من جزئيات النقص، فيجب علينا أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى وإنما يجب علينا معرفة عشرين مستحيلة هي أبضاد العشرين الواجبة أثبتنا سابقا عشرين أمراً واجبا ونثبت مقابلها عشرين أمراً مستحيلا وذوف يطبع لكم أن حقيقة المستحيلات تتفرع أكثر من عشرين بكثير ولكن أنواعها عشرين نوع كما أنه كمالات الله عشرين نوع بلا شك قال ويجب أيضا أن نعرف العشرين الواجبة فكل ما ينافيها فهو مستحيل على الله تعالى يجب أيضا أن نعرف العشرين الواجبة التي مضى إيش هي العشرين الواجبة التفاة النفطية نعم والتلبية النفطية كم وحدة النفطية وصيخة <تصفيق> لا وحدة وحدة والتلبية أي قارو ستة والمعاني سبعة أو ستة وكمان سبعة اللي هي المنعو قارو مقابلها ما ينافيها فهي عشرين أيضاً قال أول شيء قال العدم العدم وهو ضد الوجود العدم هو ضد الوجود وهو عبارة عن لا شيء العدم لا شيء فيجب تنفيه الله سبحانه وتعالى عن العدم إن نقول معذوم. ممكن يجي واحد تضيء حدا اصلا أثبت العدم لله. كيف يثبت العدم لله؟ يعني انه قال إنه الله موصوف بالعدم يعني. في حدا إيه قال؟ أو ليه يصير هذا؟ نعم بالكل نعم في في هناك من قال بأن الله سبحانه وتعالى موظوف بالعدم. لانه لأنه قال لنا. الذي تجعون أنه اله هو ليس إلا تصور موجود في أذهانكم والحقيقة أن هذا التصور ليس له مصدق في الخارج فوصف الله سبحانه وتعالى في الخارج بالعدم وضطه في, في, في الأوهان فقط فهذا هو مصدق الذي ينفي وجود الله أطلب ويحكي في المسألة فلذلك يجب علينا أن نثبت تنزه الله سبحانه وتعالى عن العدم قال وهو ضد الوجود وهو عبارة عن لا شيء العدم لا شيء العدم لا شيء لأنه مقابل الوجود والوجود هو الشيء والله سبحانه وتعالى من حيث إنه وجود يطلق عليه النصيح قال فالوجود لله واجب فالوجود لله واجب والعدم مستحيل عليه تعالى واضح الكلام ما فيه شكل. العدم مستحيل على الله تعالى فاالحضور الحضور ما على الحدوث؟ <تصفيق> الوجود بعد العدم ال... الكون بعد ان لم يكن كون الشيء بعد ان لم يكن قال وهو ضد القدم فالقدم مش القدم القدم فحكينا عنها سابقا طوح؟ حكينا بينهم الفرق بينهم الكثرة كثرة وفتحة احنا بنقول القدم بنكثر من يقول بالقدم <تصفيق> <تصفيق> قال الحدوث وهو ضد القدم فالقدم واجب لله والحدوث مستحيل عليه تعالى والمراد بالحدوث هو التجدد بعد العدم التجدد بعد العدم فكل من لم يكن ثم كان فهو الحادث كل شيء موصوف به الله سبحانه وتعالى فيستحيل عليه أن يكون متجددا لأن التجدد يستحيل عليه أن يكون حادثا يعني لأن الحدوث هو تجدد يعني الكون بعد أن لم يكن سواء كان من حيث الذات أو من حيث الصفات أو من حيث الأحوال الطارئ الوجودية الطارئة على الله سبحانه وتعالى لا يوجد هناك شيء اسمه صفات طارئة يعني يتطور هذا المصطلح البغيب الذي أطلقه بعض الناس قالوا لله سبحانه وتعالى صفات طارئة طارئة يعني آه يعني حادثة وبالسوء استحى طبعا ابن عثيمين في شرح الواسطي استحى انه يقول حادثة حتى لا يشنع عليه زي ما شنع على ابن تيمية فحكى شو اللفظ اللي بنا نحكيه قال صارئة استرع كلمة هي فهي طرأت طرأ في ذهنه ايش ما هو من ما طرأ في ذهن ابن تيمية لانه كلمة الحضوء والله اهون من الطرق في النظر يعني اهون لسه من حيث اللفظ طي يعني ما بعرف يعني كلمتها هيك يعني اللقطه حقيقة انه تحكي لقطه طارئة يعني اصعب من ان تحكي احكي حالي قالتها كان بتحكي بمعنى عدم العيب انا ارى هيك يعني انطباعي عنها نفسيا انها كمهطلح اقبح واسمع من الحدود مع انه فيهم شراعه او بيقصد هو في هو, هو عنده هو هيك تقول أصلا في شرح العقيد الوصف يذكر هنا عنه قال الحدوث هو التجدد بعد العدم فكل من لم يكن ثم كان فهو الحادث مطلقا سواء كان هذا ذاتا أو صفة سواء كان هذا ذاتا أم صفة فلا يجوز أن يصف الله سبحانه وتعالى أو أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة حادثة ولا قارئة بل كل صفاته فهي قديمة له كما قال العلماء قديمة بالذات كل صفاته فهو قديم له بعين ذاته قال طروق العدم أيضا كيف الفرق بين الحدوث وطروق العدم الحدوث هو صدق العدم للطفا والطروق العدم هو رحوق العدم للطفا من الجهدين يعني نفى الامر من من بدايته من الأمر يعني العدم على الله سبحانه وتعالى مستحيل مطلقا لا عدم ذاته ولا عدم قفة من صفاته سواء كان العدم في الاول في الضمان الماضي او في الضمان اللاحق مطلق العدم فهو غير جائد اثباته على الله سبحانه وتعالى فاذا نفرت قيد العدم عن الله فانت تنفي مطلق الحدوث لان الحدوث جزء منه هو قيد العدم فلا تحقق للحدوث إلا بثبوت العدم على الله سبحانه وتعالى فإذا أنت نزهت الله سبحانه وتعالى عن العدم في ذاته وفي صفاته فأنت تنزهه مطلقا عن إيه؟ عن الحدوث لاحظة أنت تقصي الكلام فإذا أثبتت الحدوث لله أو لصفاته فأنت تثبت العدم لله أو لصفاته وإثبات العدم كمال أم نقص؟ إثبات العدم هل هو أمر كمالي أم أمر نقص؟ نقص وأضحك في المسألة قارت لذلك إثبات صفة حادثة لله مساوي لإثبات صفة عدمية لله أو العدم أو مساوي لعدم صفة وجودية لله على كل الأحوال هو مساوي لإثبات العدم لله أو لصفاته وهذا نقص وليس كمالا يعني سبحان الله سبحانه وتعالى كيف يدعي بعض الناس أن إثبات اتفاد الحادثة هي كمال لله وهي في عينها محض النقص هي أصلا اتفاد الحادثة جزء من الحدوث هو سبقها بالعدم أو لحوق العدم لها فكيف يقال أن ما كان جزءه عدميا فهو كمال؟ رحب كيف الكلام صار كيف يقال كيف يستثار أن يقال ما أن ما كان جزءه عدميا جزء ما جزء حقيقة، مش الأمر الحادث هو تبق الوجود بالعدم واضح في المثل؟ فإذا ما هي الحادث كونه جزء من عدم يبقى وجوده؟ رح الجواب لله لا. كيف يقال بإثبات حبة حادثة لله وجزء ما هي فيها جزء حقيقتها عدم؟ فهذا مساوٍ. لأن تثبت العدم لصفة من صفات الله ثم تدعي أن هذا العدم هو كمال لله شوف هذا التناقض الصارح لذلك علماء أهل الصنة علماؤنا المحققون نفوا أن يفتف الله سبحانه وتعالى بصفة حادثة مطلقا نفوا ذلك مطلقا قال طرو العدم وهو ضد البقاء ضد البقاء فالبقاء واجب لله وطرو العدم مستحيل على الله تعالى والمراد بطلو العدم لانقضاء بعد الوجود لانقضاء بعد الوجود يعني العدم بعد الوجود كما وضحنا يعني أرجو أن تنتبهوا لحقيقة المعاني المس... المتضمنة والتي تلزم عن آه... هذه الأمور مثلا الحدود إثبات صفة حادثة إيش معنى أن تثبي صفة حادثة ما معنى الحدود هيك يعني يعني يجب عليكم أن تفهموا هذه الأمور بحقائقها مش مجرد ألفاظها يعني حتى لو واحد سمناها طائقة في غيرت المسألة يعني لا مش فيك في المسألة, المسألة, المسألة المسألة أنك تفكر في المعنى ما معنى الحدوث نفسه هو وجود بعد عدن وجود بالقيد كونه معدوما يعني يستحيل أن يكون الأمر حادثا إلا إذا كان قبل حدوثه معدوم أنت لما تقول أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة حادثة معناه كأنك بتقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفاً بصفة ثم حدثت له صفة واضح كيف المسألة ويستحيل أن يطفدوا هذه الصفة إلا بعد أن يكونها ليس موظوصاً بها هذا هو معنى اتفاق الله سبحانه وتعالى بالحوادث اتفاقه بالحوادث معنى وفوا الله بالعدم أو وفوا صفات الله بالعدم هذا هو معنى انه تصف الله سبحانه وتعالى بصفة حادثة نعم عن هل عنده تفيد كمالا من النقصة هو يدعي انها تفيد كمالا طبعا أستاذ <تصفيق> لازم <تصفيق> هو يعني المسألة يعني ذو يعني النصارى يعني هو يلتزم يقول أنه يلتزم 100% وهو يلتزم بذلك ويقول أنه زيادته في هذا الزمان هي الكمال له وكونه غير موصوف بصفة قبل هذا الزمان هو كمال له وقت اللي قد تقول 100% كان ناقص عن حالته السابقة يعني يلزم عليه روازم عزيبة وغريبة ولكن هذا هو مذهبهم حقيقة هذا هو حقيقة هذا المذهب طبعا بلا شك لأنه كل من وصف الله سبحانه وتعالى فهو الله فهو الله سبحانه وتعالى عنده في ظن الزمان طبعا لأنه ما الزمن الزمان هو التغير أنت تقول أن المخلوقات زمانية لأنه التغير جزء منها جزء من حقيقتها فإذا قلت إن الله سبحانه وتعالى موصوب بصفات متغيرة فالتغير جزء منه صار. يعني فهو زماني هو عبارة عن موجود في ضمن زمن موجود لذلك هم كل من قال باستفاف ب... ب... بصف الله بالصفات الحارثة قال بقدم الزمان وكل من قال بقدم الزمان لدي ما أن يقول إما بقدم العالم نوعا أو شخصا هذه لوازم عقلية ورحت في المسألة وكل من قال بصف بقدم الصفات الحادث لله ونفى نفى قدم العالم فهو متناقض مع مذهبه متناقض مع مذهبه ابن تيمية غير متناقض مع مذهبه وبن عربي غير متناقض مع مذهبه أما الكرامية من قالوا بحدود العالم واقطاع الله سبحانه وتعالى بصفات الحادثة هؤلاء متناقضون مع مذهبه لماذا ذلك ابن تيمية يعارضهم يعارض الكرامية لأنه عنده أن الله سبحانه وتعالى موجود في صفات الحاضر والعالم لن هذا موجودا. شوف كيف المسألة؟ هذا هذا هو المسألة. ويعني في مسائل دقيقة يعني أصول المسائل الكلامية بتبين يعني خطورة هذا هذا المذهب. خلافا لل اللي بيقول إنه لا هذا سقط صهور أو والله قال يا أخي وأنتم مكتو مكتوها عليه يعني مش هيك المسألة. شوف كيف المسألة؟ يعني أنا الأهل لو مثلا أقول كلمة وهذا الكتاب ينتشر وينتضع ويدرس وينتساق. بعدها هيك هل هل يجوز لي أن أقول والله لا أنا هذه كلمة لم أقصدها خاصة إذا كررتها في في أكثر من كتاب من كتبين. لا لا يجوز إلا إذا فعلا تراجعت عنها وطرحت في قلبي إني أنا كل ذلك الأمر في هذا الكتاب وأنا الآن أتراجع عنه. أما لم أما لم لم أتراجع عنه معنى إني أنا أقصه وأوريه في جميع الناس. نعم. مثل عدم لا شيء. من لا شيء. لا شيء يعني فراغ. لا. الفراغ هو تطور. إذا قطب لا شيء هو الفراغ. مضغاق الفراغ يعني مضغاقه في الخارج. فهذا المضغاق على فرض وجوده في الخارج فهو شيء. لا انه لا شيء. فكلمة لا شيء دموعها في, في في ال. يعني عند التحقيق فيها انه عبارة عن سلب الوجود كيف يعني سلب الوجود هذا عبارة عن مفهوم عقلي ايه الوجود العقل يدرك الوجود العقل نفسه هو من خطاء العقل انه يزود عنده يزود عند العقل اثبات الشيء وتصور نقيضه. طوال مباشرة يعني انت جيب لي اي شيء اي مفهوم انا اتطيع أن انفياه عندي في العقل وان لم يكن منفيا في الخارج الان وجود العالم العالم موجود ام ليس موجودا هل اذا تصورت وجود العالم عقلا هل يمكن ان في وجود العالم ان تتصور عدم وجوده يمكن من ناحيه فرض وهمي تقديري الله سبحانه وتعالى موجود ان تطبقت أن الله سبحانه وتعالى موجود او علمت بوجود الله صار عندك تصديق بوجود الله علم بهذه هذه النسبه التصديقية. عند العقل يصح عند العقل فرض نفي هذه النسبة واضح كي في المسألة هذه خطية من خطائط العقل البشري انه كل مفهوم من المفاهيم فله نفيه هذا بهنا ولكن اذا نفى فيجب عليه ان ينظر إنه أي أي ان اي من هذين الامرين المثبت ام النافي هو الصادق خارجا واضح كي في المسألة فالصادق خارجا على الممكنات انه قبل وجودها هي عدم فهي لا يصبق عليها الا انها ليست موجودة وكلمة ليست موجودة مصداقها إلا نفي الوجود المتوهم عند العقل لا مصداق لها خارجا مطلقا يعني لا يوجد هناك مصداق لاحظ كيف الكلام لا يوجد مصداق للعدم في الخارج ولو ورد له مصداق لبطل كوره إيش عدما لاحظ كيف الكلام هذه هي المسألة فالعدم عبارة عن تطور عقلي المحط. فقط فقط عبارة عن نفي ما أدرك العقل أو ما فرض العقل وجوده فقط هذا النفي نفي عقلي فقط باعتباري لا شيء أكثر من ذلك قال المماثلة للحوادث وهي ضد المخالفة الواجبة لله تعالى المخالفة للحوادث يعني عدم كون الله سبحانه وتعالى ليس سبيها بشيء من الموجودات المخالفة مخالفة الله سبحانه وتعالى للحوادث عدم مشابهته للحوادث واذبة لله سبحانه وتعالى ضدها هي المماثلة للحوادث هذه باطلة ومستحيلة قال والمماثلة مستحيلة على الله والمماثلة لاحظ كيف المماثلة قال والمماثلة عبارة عن المثابهة للحوادث في الذات والصفات والأفعال يعني أنت عندما تقول أنا أنت المماثلة بين الله سبحانه وتعالى أو الما الله للحوادث معنى كلامه معنى كلامك هذا أن تنفي في الله سبحانه وتعالى عليه للحوادث من حيث ذاته ظل فأنه ومن حيث كتابه ومن حيث إنشه وطبعا نحن تكلمنا سابقا على معنى الآية ليست كمثل شيء وأظهرنا كيف إنه نفس هذه الآية كانت في من حيث ذاته ومن حيث الصفات ومن حيث إيش الأفعال نسي ولا لأسف لا تفكر يعني نسي المماثل يعني نسي مشابهة ها هذا المماثلة بالمعنى الأعم أنت نسي المماثلة من كل وجه من كل وجه يعني إحنا لما نقول نسي المماثلة هنا لذلك تكررها تذهب إلى تكريرها المقصود بها هي نسي مشابهة لل على الله تعالى من كل الجهات يوجد واحدين لكن لكن الاصلاحا في بعض الناس وبعض الاصطلاحات اللغوية المماثلة هي التساوي المتساوي في حقيقة المهية فقط ولكن لو اتوى الأمور في حقائق المهية وتلقت من عوارض للمهية أو لا وازمها فلا تسمى انها عدم مماثلة لأنه حصل التساوي في المهيات ولكن تسمى عدم مساواة عدم مشابهة انه هذا ليس يشبه ذلك عدم المشارهة لا تستلزم نفي المماثلة شوف تيك نفي الشبيه نفي الشبيه من من وجه يعني بهذا بهذه الصورة لا يستلزم مطلقا نفي المماثلة بهذا الاصطلاح ولكن الصحيح الصحيح انه انت لما تقول انه الله سبحانه وتعالى عفواً عندما تقول أن الله أن المباهة هي المساواة فقط من الصفات المساواة صفات الماهي الماهية الحقيقية يعني صفات الماهية صفات الذاتية للذات. إذا إذا ذيت الآن وقل إنه أنا أنت المباهة بهذا المعنى أنا أنت المباهة بهذا المعنى هل يستلزم ذلك نفياً للمساواة من جهة من الجهة؟ غير جهة المساواة أصل الحقيقة؟ لا طبعا إيش معنى الكلام؟ يعني مثلا بنقول إنه هذان القلمان لاحظ كيف المسألة هذا القلم مثيل لهذا القلم مثلهم لأنه يساوي في حقيقة يعني حقيقة هذا نفس حقيقة هذا لاحظ كيف المسألة؟ ولكن لما نقول هذا لا يشبه هذا في حيثي من الحيثية يعني مثلا كمية الحبر الطعفة إلى آخرين هل انتفاء التشابه من هذه الجهة ينفي التماثل في الحقيقة؟ لاحظتي في المسألة فإذا التشابه نفي التشابه لما نقول أن الله صلى ليس له شبيه من أي جهة من الجهات إذا قلت ليس له شبيه من أي جهة الجهاد بهذا المعنى من أي جهة من الجهاد ألا يستلزم ذلك نفي التماثل أيضا بلا شك مية بالمية ولكن إذا قلت أنا فقط عندما أن في التماثل أن في فقط الاشتراك في أصل الحقيقة وأنا أقول ليس الله سبحانه وتعالى له مثل هل يستلزم ذلك نقيته لكون لوجود شبيه لله سبحانه وتعالى لا إذن يجب نفي المثيل ونفي الشبيل يجب نفي المثيل اللي هو أن يكون الله سبحانه وتعالى مساويا لغيره في الحقيقة هذا طبعا منفي ويجب نفي ما دون ذلك من المشابهة يعني المشابهة والاستراك بوجه من الوجود هذا كيف النساء لذلك هو أراد أن يقول أنه المماثلة التي ننفيها هنا هي المماثلة من كل وجه وهي لا ليشه لنا في التشبيه. المماثلة نفي المماثلة المراد هنا هو المماثلة من كل وجه والمماثلة من كل وجه من الوجوه هو مساوي للتشبيه. فأنت عندما تنتقي المماثلة بهذا المعنى أنت تنتقي التشبيه. فالذي يجب على الإنسان أن ينفيه هو هل هو فقط عدم وجود مثيل لله أم هو عدم وجود شبيه أيضا لله؟ يجب عليه أن ينفي الاثنين فإذا جاء واحد وقال أنا أنفي المثيلة لله عن الله ولا أقول أنه ليس له شبيه بل قد يذوذ أن يكون هناك شبه بين الله وبين بعض مخلوقاته من جهة من الجهاد هل هذا قد حقق التوحيد مئة لا لأن هذا أثبت التشبيه من جهة من الجهاد غاية الأمر أنه نفى مساواة حقيقة الله مع حقيقة غيره ولكنه قلت من جهة من الجهات يسبهون بعض مخلوقاتك لذلك نعم نعم نعم لانه لاحظ لانه مع اختلاف الحقائق يجوز الاختلاف في في العوارض لاحظ كيف المسألة مع اختلاف الحقائق يعني لاحظ الان هذا تساوي مع حقيقة هذا صح من حيث إيش حقيقي إنه قلم الأعراض إيش على القلم إن هذا اللون أصفر وهذا أزرق هذا بكتب أزرق وهذا هذا بكتب أزرق وهذا بكتب إيش أطول هذا أطول من هذا هذه هاد كلها أعراض عربيات على إيش على القلم فهذا القلم مثير لهذا القلم من حيث الحقيقة ولكنه لا يشبه القلم من كل عرض من العربيات شوف كيف الآن هذا من حيث إنه الاستقراء في الاستقراء في في الماهية اللي هي المثلية لا تقتضي الاستقراء في في, في العرضيات اللي هي في التشبيه ولكن خلينا نحكي من جهة أخرى مع الاختلاف في الحقيقة مع الاختلاف في الحقيقة الآن هذه الصحة منضبطها ولا لا الطاولة منضبطها ولا لا شوف كيف المثل هل حقيقة الورق زي حقيقة الطاولة؟ لا، فاختلفت حقيقة الورق عن حقيقة الطاولة، ولكن استرعتا في عرض من الأعراض اللي هو الانبضاط وهنا انضباط. شوف كيف المسألة؟ هذا اسم تشبيه من جهة، مش تشبيه من من حيث الحقيقة. هذا اسم تشبيه من جهة. ما يجب عليك أن تنفيه عن الله سبحانه وتعالى هو الأمران، التشبيه من حيث الحقيقة. والتصبيه من حيث إير اي جهة من الجهات، فاذا قلت والله إنه حقيقة الله ليست مثل حقيقتنا ولكن الله سبحانه وتعالى له حد ونحن له حد هنا انت سويت بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته في أيه امور في من جهة من الجهات عارض على الحقيقة يعني هي زائد على الحقيقة. يعني أنت قلت صحيح حقيقة الله تختلف ولكن في جانب من جوانبه هو مشابه لجانب من جوانب الخلق هذا إلى حد هذا إلو حد هذا يتحرك وهذا يتحرك مع أن هذا حقيقة المتحرك هذا غير حقيقة المتحرك ولكن اثنين بتحركه في الحقيقة الصحيح ان, ان, أن الإنسان إذا ادعى لاحظ كيف المسألة الخطيرة هنا إذا ادعى أنه ينفي التماثل في الحقيقة ثم اثبت لكل من الحقيقتين ما اثبته للأخرى من جميع اللوازم الذاتية له للحق... للهغاث للحق... يعني جميع ما يلزم عن الحقيقة هذا أذبته للحقيقة الأخرى ففي هذه الحالة مع طوله, مع طوله بأنه يطوي بين الحقيقتين إلا أنه في الحقيقة يسوي بين الحقيقتين لأن الاستواء في جميع اللوازم الذاتية في جميع اللوازم الذاتية بين حقيقتين يكون دليلا على التماثل في الحقيقتين ولكن قد يكون هناك اشتراث بين الحقيقتين في بعض اللوازم ولا يكون هناك تماثل أما إذا اشتركتها في جميع اللوازم الذاتية فيجب قطعا أن يكون هناك اشتراث في الحصار ومن هنا خطورة مذهب التشديد أنه يقول مثلا الله سبحانه وتعالى متحيض الله ممتد في الأبعاد الله سبحانه وتعالى محدود الله يتحرك وبعد ذلك ليس كمثله شايف طب ما الذي أبطيته بعد إثبات كل هذه الأمور إيش هي اللي أبطيته هي عبارة عن هيئات لهذا الوجود فقط غير لما أنا بحكي الطاولة ليست وكذا. وآخره ليست ليست الطاولة كالورقة لأنه هذا أبيض وهذا أصور هذا طويل هذا أكبر من هذا هذا فوق هذا طيب ما هي حقيقة هذا بالطبال طيب حقيقة في الحقيقة يعني الحقيقة المتألفة منها الورجة هي نفس حقيقة المتألفة منها الضال نعم وجود هذه نفس وجود困 هذه هو Quick غالق الامر انه شكل وجود هذه اختلف عن شكل وجود Tahcompl ولكن حقيقة الوجود ما هو وهذا يجب مثله عن الله سبحانه وتعالى نعم مم. لا احنا تكلمنا عليها هذه الاية تكلمنا عليها نص ساعة بنعيدها مقتصرا فقط هنا بنقول انه النفي لم يتسلط على المثل تسلط على الكاب واللاحظ هناك في حكينا حكيها كمثله لاحظ كيف الناس تطلق على الثلاث مع بعض؟ الهاء ع عائد, عائد على الثلاث الإلهية والمثل عائد على الثلاث المنتقص بها الله تعالى هو الاستقاط الثلاث الماهوية طع والكاف مشت... عائد عليه؟ على على الأفعال والمثل إذا لا الأفعال لا أفعال الله كأفعال غيره ولا كثاف الله ككثاف غيره ولا حقيقة الله كحقيقة غيره ليست تطلعت على على كل الجهات ما قال ليس هو ليس ليس الله إيه مثلا إيه ليس الله مثلا العالم لا قال ولم يكن جلفانه ليس ليس العالم مثل الله بل قال ليس كمثله وبايضا قلنا انه استخدام الضمير هنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يستحيل الإحاطة بحقيقه لذلك استخدم ضمير الغائب واستخدام كلمة شيء في حالة التنكير دليل على انه نفي التشبيه من اي وجه من الوجوه لانه الشيء هنا عام الاشياء يعني كلمة شيء هنا اعم الالفاظ يعني اي شيء يمكن اي معنى من المعاني يمكن ان تقول عنه شيء فانت لما تقول ليس كمثل الله شيء معناها كأنك تقول ليس كمثل الله اي شيء فهي يعني, ممكن يعني ممكن نهاية يعني أبلغ صورة من صور النفي هي الأية الشريفة هذه ليست مثله شيء نعم إيش أنت أصلاً لو إنتهى العبر قال ليس يتبشى شيء في كل إيشيء انت مش ملزم لا تملزمان في أن تترفظ دائما بنفس في نفس ال ألفاظ القرآن أو كلمة القرآن لا ولكن يجب عليك أن تعبر بحقيقة المعنى المدلول من القرآن المفهوم من القرآن <تصفيق> بتعريفنا بتعريفنا تستلق من ذلك ليس يجب شيء من جهة من الجهات نعم يكفي لأنك اللفظة المشابهة للحوال لأنك أنا وجود الوثائق الحوادث قد يضعف في جانب البعض إنه يستلزم نفس سلمنا ذلك ما, ما, ما, سلم ما في إشكال. وأقسم أن هذا الوثائق وكانت مشابهة. أنا أقول مشابه سلمنا بذلك لا إشكال. ولكن أنا في الحقيقة يعني الكتاب هذا الكتاب أنا مش يعني أنا كنت حريص على إنه أكتب بألفاظ المؤلف نفسه تقريبا ولكن مؤلف هنا يعني كل شبراح كل شبراح السنوسي استخدموا المماثلة للحوادث يعني نفي المماثلة للحوادث وعرفوا المماثلة بما يساوي معنى المشاركة فلا إشكال في الحقيقة من حيث المعنى ولكن من حيث الله فرحنا بنحكي هذه الطريقة وبنحكي هذه الطريقة فلا إشكال ننبه على الأمرين ومن هذا الباب تستطيعون أن تفهموا السر الذي بدور حول ابن تيمية أنه قال لم يرد لفظ أيضا ينفي التشبيه و... ينفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى ولم يرد لفظ فيه ذم للمشبها ومن ذم ومن من الثلاث المشبهة فإنما أراد بهم من قالوا يد كيد وعين كعين يعني التمثيل يعني حمل الظم الوارد على المشبهة عند بعض الثلاث على أنهم ذم ممتلة الذين يومين تقول الله مش مطلق التشبيه ليس لأنه هو يثبت التشبيه حقا بل فرح بذلك في بعض كتبه وقال لو انتفى الشبه بين الله فبحانه على المخلوقات من كل الكلانب لا وجود الله شوف كيف الناس قال فلا بد من وجود شبه بين الله وبين مخلوقاته من جهة من الجهات نعم هو لا يقول ان الله سبحانه وتعالى مماثل لمخلوقاته هذا طبعا دائما يطرحها لذلك هي الرباعيه المشهورة التي يقولها من غير من غير التشبيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من غير ايوه ما هو بحكي تشبيه ديربالا ما بحكي تشبيه هو بس تنزيه لا تشبيها ولا بكيه ولا تعطيل ولا, ولا تأويل او تحريف شوف كيف اما التشبيه ما بيتيها ولا تنزيه أيوة هذا <تصفيق> تنسيح ما ضلش تنسيح إذن كلامك ماشي حرم مضبوط يعني ولكن طبعا هذه الطريقة وهذه الطريقة والمذكور هنا في الكتاب لا يرد عليه إشكال من حيث المعنى ولكن من حيث يعني ال... الاستلاح معنى قال فيستحير على الله تعالى أن تأخذذاته قدرا من الفراغ الآن الفاء هنا تفريعي على ما سبق إيش هو اللي سبق المماثة للحوادث الآن يفرع من وضوه المماطلة للحوادث قال فيستحيل على الله تعالى أن تأخذذاته قدرا من الفراغ يعني أن يكون متحيزا ممتبت الأبعاد بدواهم معينة فيستحيل عليه تعالى أن يكون جرما يعني جرما أو متحيزا، أو يكون عرضا يقوم بالجرم لأنه العرب تحيظه بتحيزي ما يقوم به. يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى جرما، هذا نفي للتصبيح والتجسيم. واضح اللي هو المتحيظ، أو يكون عرضا يقوم بالجرم هذا نفي لإيش؟ لحلول، لحلول الله سبحانه وتعالى في المخلوقات. يستحيل أن يكون عرضا يقوم بالجسم. خلافا لمن قال بأن الله سبحانه وتعالى حل في إما جميع مخلوقاته أو بعض مخلوقاته بعض مخلوقاته اللي قالوا فيه النطارى قالوا حل في عيسى عليه السلام وبعض المذاهب أيضا قالوا المنتسبة للإسلام قالوا حل في بعض الحكام حل في بعض الأشخاص الله وتعالى ظهر وتدل وحل في بعض الأشخاص وهكذا ومن قال بأنه الله سبحانه وتعالى حل في جميع العالم القائلون في الحلول والاتحاد أيضا هذا مذهبهم منفي قال ويستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة للجرم لاحظ كيف المسألة أول شيء نفينا أن يكون متحيزا ماذا فسر التحيز بماذا فسر التحيز قال بأن الباء هنا صح الباء هنا تفسيرية بأن تأخذ بيستحيه على الله سبحانه وتعالى أن تأخذ ذاته قدرا من الفراغ. طبعا هو الإيمان الصنوسي في شرحه الصنوسيه قال بأن تأخذ ذاته قدرا من الفراغ. الباع هنا. نشين. أرسلنا يعني. ما في إشكال. قال بيتاحيل على الله تعالى أن تأخذ ذاته قدرا من الفراغ. <تصفيق> <مسم> <تصفيق> إذا معنى التحيز هو أن تأخذ ذاته قدرا من الفراغ. فيتحير عليه أيضا بناء على ذلك أن يكون جرما لأنه إذا أقلت قدرا من الفراغ يمكن أن يكون جرما إذا نطينا ذلك يتفرع على نفي كونه متحيزا يتفرع كونه جرما يعني جسم لأنه نفي التحيض يتلزم نفي إيش؟ الجسمية وإتباع الجسمية يتلزم إيش؟ إتباع التحيض فكل من أثبت الجسم أثبت التحيض ورح كيف في المسألة وقال أو يكون عرضا يقول الجرم كما وضحناك قال ويستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة بالجرم ويستحيل ما هي علاقة كون الله تعالى في جهة من الجرم بكونه بكون ذاته متحيضا هل تقول هذا العلاقة؟ دلوازن إيه؟ دلوازن فهذا شرط صحيح وعينه من لوازن الجهة من لوازن الجهة أيه والمقابلة والمقابلة يتلزم أيصل الحد والحد يستلزم الامتداد فصار تحييد إذا كل من كان في جهة فهو متحييد ورحب المقال كل من كان في جهة فهو متحييد فنحن إذا نفينا أصل التحييد يستلزم نفي الجرمية والحلول في الأجرام وإنطلق نفي الجهة اللي هي من لوازم الحيض أيضا وضحكي المسألة كل ما كان في جهة الآن هذا في جهة من هذا كيش معنى الجهة؟ هذا جهة؟ أي معنى هذا هذا في جهة الفوق من الطاولة إذن هي لها حد تحيطة أيضا أخذت قدرا من الفراغ اللي موجود فوق الطاولة شوف كيف هذا الكلام اللي إحنا نمثيه واضح إحنا نتكلم عن أشياء لا نفهم معانيها نتكلم عن أشياء نفهم معانيها نعرف معانيها الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون نسبته من العالم كنسبة الواحد فوق الخشفية مستحيل لأن هذا يستلزم التجسيم والتشفين ويستلزم اشتراك الله سبحانه وتعالى في حقيقته مع الأزام لأن حقيقة الأزام هي كونها متحيزة أصلاً حقيقة الأجسام والأشياء والاصياد هذه تكونها نعم يعني نعم من القواعد الرئيسيه التي يجب ان نؤدي هذا من القواعد الرئيسيه التي يجب ان ننفيها نحن ليش لانه كلمه المباين المرء يسمع على المباينه المفاضله الانفصال مباين يسمعنا منفصل هاي مباين يعني في بينه وبين الخل فاصل إما بمسافة زي زي بحكي ابن تيمية أو لا بمسافة كما يقول القاضي أبو يعلى وهذا ال لا اختلفوا فيها فال الإخوان قالوا إنما أن تكون هذه المسافة لا متناهية يعني لا متناهية أو متناهية تختلفوا فيها متناهية أكم أكم هذه المسافة سبق كيف المثل الطارة لا ابن تيمية بيحتماء أصلاً يستحيل أن يكون الله تعالى على العرش إلا أن يكون بهم مذنب هذا هو كلام صحيح في الحقيقة هذا الكلام الصحيح على مذهب المجتمع يعني ابن تيمية محقق في مذهب التجسيم حقيقة مش يعني استهداء. هو رجل يعرف بالضبط ما الذي يقوله لأن هؤلاء الآخرون صحيح يعني هم فيهم تجسيم ولكن تجسيمهم ليس خالصاً مش يعني بيحكوا الأمور ثم ينفون بعض اللوازم. يعني أبو يعلم أنا لا أتابعه مجتمعا طبيعيا حقيقة. هو مجتمم خربات ما شاء الله عليه. ولكنه ليس طريحا في التفسير. يعني ليس مجسما خالصا. مع إنه هذا هو اللي ابن ابن الجوزي غاضب منه. وذهبوا حتى وحتى بعض العلماء قالوا كلمة يعني عيب إن نحكيها في هذا ال الدرس. نحكي لكم اياها بعدين ان شاء الله لو فكر انت بتحكي لك طيب عشان نعم صحيح ما او يعني اي شيء هو بنتجن لا يدمني ورقة كلها أما الرأس لم يردنا فيه شيء. نقلها في نعم في نعم ك كلمة نعم. <تصفيق> <تصفيق> يعني هم أثنين من اللوذي يعني كان غاضب منهم يعني هذه عبارة عن خلق في المذهب ولذلك يعني صار المذهب الحنبلي إنه الذين ينتصرون المذهب الحنبلي إذا ما كانوا دايرين بالهم ومحتاطين سوف يصيبهم لوطة من هذه اللوطة حقيقة شيخ ابن عقيل خرض من مذهب الحنبلي صحيح بلا شك يعني احد مشايخ هو ابن عقيل وهو يقال عنه انه من احد اذكياء العالم شيخ ابن عقيل صاحب كتاب الكنون صاحب كتاب الواضح توصيل الفقه ومن اذكياء العالم وهو من من العلماء الذين ثبتوا المذهب الحنبلي هذا كان منذهاً وأذن جوزي أصلاً كان من من التابعين لابن ابن عطيل لذلك كان هو متمكن. وبعد الناس نعم. الفضلاء الحنابلة نعم نعم نعم. إذا يظهر هناك مناقبة بين الجهة وبين التحيز فكل من هو في جهة فهو يلزم أن يكون متحيز فإذا بين التحيض يلزم على نفي الجهة. نعم. المناقبة إيش يعني التلازم إنه من كان في جهة فيكون له حد. من كان في جهة من شيء فيكون له حد في ذلك الشيء فهو ف والحد هو أتاس التحييض إجمل التحييض أنت أخوذ يتوه قدرا من الفراغ يعني معناه أنك أثبتت الحدية أثبتت امتداد الذات في الفراغ وانتهاءها لقدر, لقدر محفظ شوف تيه فمجرد أن امتداد الذات في الفراغ سواء انتهى أم لم تنتهي سواء تحددت أم لم تتحدد هذا الانتهاء هذا الانتداد معناه أخذ شغل الحيث حيث. نفس هذا المعنى منتهي منتهي عفوا لا في كونه محدود أو غير محدود لا مجرد الامتداد هذا منتهي وابحكي في المسألة قال ويستحيل على الله أن يكون في جهة ليجرمي بأن يكون فوق العرش مثلا أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه كل هذه الجهات بالنسبة للعرش منفية عن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون الله سبحانه قائدا على العرش يعني حالا مستويا بمعنى إيش جالد مستقر على العرش يستحيل أن يكون ذلك لأنه لو كان كذلك لكان جسما وكان حارثا وكان محدودا ولازم على ذلك كما قلنا أن هذا الأمر اللي هو كونه حالا فوق العرش وكونه مستويا فوق العرش هل هو صفة كمال له أم صفة نفسه هم يظنون في الكمال طب قبل ان يوجد العرش كان ناقص لهذا الكمال ولا كان فاقد لهذا الكمال او كان وازد له قطعا يكون يكون فاقد له يكون ناقص لهذا الكمال لذلك اما ان تثبت الله سبحانه وتعالى موجودا قبل العرش بلا عرش او تثبت الله سبحانه وتعالى لم يزل موجودا على العرش فيلزمك اثبات قدم العالم النوعي من سكتت مساله الفرات فاذا فإذا أثبت الله موجودا قبل العرش وقبل كل المخلوقات، فقد نزهت الله سبحانه وتعالى عن الحد وهذا لا يقول به المفسّر. لذلك قالوا لا، بل هو موجود منذ الأزل مع مع العالم. لم يزل الله وإلا لم يزل الله ومعه بعض مخلوقات نقوله لكي يتقى دائما في جهه. شوف كيف المسألة؟ إحنا بنقول نفس مفهوم الجهة هو أمر اعتباري أم ليس أمراً اعتبارياً؟ ام إيه اسمعنا عتباري هو شرط للمخلوقات يعني هو لا يكون هناك في شيء مجهة إلا بوجود من أنت في جهة منه لا. فهذه اليها كونك في جهة ألا يلتزم ذلك إذا كان كونك في جهة كمالا ألا يلتزم ذلك أن كمالك وهو كونك في جهة صار مشروطا بوجود غيرك شوف كيف المسألة إذن يجب أن يكون هناك أمران لكي فالتكملة هذه فإذا كمال الله عندهم هو مشروف بوجود المخلوقات ولذلك يقول الإبن دينية وخلقه من كماله وخلقه إيش من كماله واضح كيف المسألة صار لأن أن يخلق أكمل من أن لا يخلق ورح نقولنا سواء خلق أم لم يخلق هل يفيده هذا كمالا قطعا لا لأنه إيجاد الله،, الله سبحانه وتعالى للمخلوقات لا يزيد الله سبحانه وتعالى كمالا وإعذاب الله سبحانه وتعالى للمخلوقات أو عدم إيجاده جل شأنه لها لا ينقص شيئا من كماله فكماله ليس متوطفا على طلبه نعم على هذا من, حدث من, حدث من حدث العرش؟ عرش قبل من أول العرش أو الله سبحانه وتعالى الله هو كذب أو شيء مادي هو موجود في المزمنة عرش القذع في تصلب العرش أيضا لم يجل عرش قبل عرش وكذلك عالم قبل عالم ومخلوقات قبل مخلوقات لا إلى أول فيبن ديمية مشهور عنه أنه ينفي أن يكون هناك شيء تتمؤول الموجودات لا يوجد هناك شيء تتمؤول للموجودات وكل الأحاديث اللي بتقول أول ما خلق الله الع... القلم أو العرض أو غير ذلك هو بيحملها على العالم هذا المشاهد الآن مثل العالم اللي قبله لذلك اللي <سؤال> عمران بن الخطاب لما سأله رضي الله قال يا رسول الله يا رسول الله كان الله ولم ي... مع قال لا <سؤال> ال... كيف, كان أول الأمر؟ كيف كان أول الأمر نعم سأله عن أول الأمر يعني أول هذا الأمر هذا العالم يعني أول هذا الوجود سأله عن أول الأمر قال كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء ايه مع او ولم يكن شيء غيره ماشي وكان عتره على الماء وهذا الكلام طبعا احنا تكلمنا عليه سابقا ووضحنا اسم المقصود فيه اذا هناك الله سبحانه وتعالى يجب ان نثبته موجودا وحده بعد ذلك خلق الموجودات كلها بينها فيها العرش هي ولم يكن شيء قبله طبعا 100% وفي روايات وكان قبل كل شيء شوف كيف المسألة أما قول ابن تيميه هو ابن تيميه بيحتج بي ولم يكن شيء قبله احنا كلنا نعم في في عشان عشان عشان ممكن يكون معه لا يعني لا مش ممكن يكون معه صحاب مش, مش ممكن يكون معه صحاب ليش لانه في هناك حديثين ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيرون غيره في حديثين طب هل هذا يناقض هذا فلما لا يقال به مرعا طيب ناشي عن أول هذا الأمر لاحظ كيف المسأل هو سأله عن أول هذا الأمر يعني أي أمر عن العالم يعني كأنه يسأله هل كان العالم موجود منذ الأزل أم إن لا كان له بداية ثم وجد. هذا هو معنى الكلام لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجابه أجابه عن هذا المعنى قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء معنى ان هذا الامر كان له اول فاجابه الآن لما تقول ولم يكن شيء قبله يعني لم يكن شيء قبل الله الحال؟ هل الاعراضي هل عمران ابن حصين هل عمران بن حصين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول الله عن إنه كان قبل الله أحد أو لم يكن لا. لا ما قطب هذا الكلام فإذن يتحيل أن يكون هذا ترجيح لرواية عن رواية إذن ترجيحي بمتنيني بهذه اللقظة على تلك اللقظة الأخرى هذا عبارة عن هوى. شوف كيف المسألة صارت وبعدين من قال لك أن أحدا من المسلمين فساءل عن هذا الأمر إنه كان من كان قبل الله إنه هل كان أحد, أحد قبله أم لا أصلا من فأل عن هذا كفر ما مسكى يعني ما نعتقد هذا كفر. شوف كيف المسألة صارت ومع ذلك نقول هو الأول ومن القرآن. ومع ذلك نقول بالاضافة إلى هو الأول وإلى أخيه. ومع ذلك نقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح بأن المسؤول عنه هو الثول كله العالم كله. وبالاضافة لذلك لما إذا أردت هذه الروايات قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الأخرى أيضا وكان الله قبل كل شيء خلق من هذا يعني لم يبقى قيل لقائل أحولنا لا نعم مش مشكلة هذه استشهاده ما هي أفا من يخلقه كمن لا يخلق وهو الخلاق إلى آخر هذه يعني كلها لا شهادة يعني لهم بها يعني لا توزد شهادة بها لهم مطلقا الخلاق هو الله سنعمال خالق وخلاق قبل أن يخلق شوف كيف المسألة لأ لأنه قادر على الخلق هذا هو رص ليمان الطحاوي الذين يتعلقون يتعلقون بأديانه يعني هم يوهمون أنهم إن يقولون بعقيدة ليمان الطحاوي والحقيقة ما هم يخالفونهم ليمان الطحاوي تقول <تصفيق> كان الله وكان خالقا وقبل الخلق له لا. وكان خالق ليس بعد خلق الخ ليت بعد خلق الخلق استبعد من الخالق ولا بعد ولا يحتاج البرية التفاحر من الباري، صح؟ هو الرب ولا, ولا مربو. كل هذه عبارة عن كلمات صريحة بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء مع هذا اللي نحن به. من الثلاث على رأيي. الشيخ شو اللي خطر على عينك عند التلميذ؟ اللي تنبت على النظر كيف بدأ الله؟ صريحة أن الله جل أول من سلخ أنظر كيف بدأ الله؟ بيقول الخلق. الخلق هذا الخلق هذا العالم الموجود الآن ولكن بما هو موجود الآن مش إنه لأنه كان قبل هذا العالم عالم آخر تفكير هيك بيحكي الإنسان زين هذا العالم في بعض العالم اللي هو إلى قبل هذا العالم كان عالم وعالم وعالم ولا إلى بداية العوالم وهكذا. <تصفيق> في نعم نعم يت... لا لأنك لو لو افترضت امكان ازدياد كمال الله لغادي مثلا لو كان ناقص هذا الكمال هذا باطل هذا الكلام ما يقوله الاسماعيه فقط الشيعة نفسهم بقولوا الشيعة عشرية عشريه يقولون بقولون كون الله خالقا بالفعل يعني أن تصدر المخلوقات عن الله سبحانه وتعالى بالفعل هذا من كمال الله بنفس العبارة بنفس العبارة بنفس الأسلوب وكونه غير خالق يعني غير خالق بالفعل حال كونه مقادرا على الخلق هذا نقص نقص لله سبحانه وتعالى وبحكي في المسألة في عندهم قدم دهري نعم يسموه القدم الدهري نعم يعني يعني يعني في <متصفيق> <متصفيق> انه ان الله انه يعني من يلزم يكون العره قديمه قطعا يلزم يعني هو بسموه يعني هو قدم بسموهم حدوث دهري ولكن هذا الحدوث الدهري <تصفيق> لا يتلزم إنه لحظة مرت لحظة متخيلة أو متوهمة لم يكن العلم فيها موجودا. شوف كيف؟ لأن الحدوث هو الحدوث مع الزمن. شوف كيف مع الزمن والزمن لم يظهر موجودا. وفي تفاصيل يعني أخرى. نعم. الآن يعني نحاول أن نقتصر على أمهات المسائل يعني ما بدنا نغوص في تفاصيلها وتفاصيلها لأن حقيقة الوضع بطول. يطول كثيرا قال لأن الله تعالى لو كان في جهة للجرم لكان جرما ولو كان جرما لانتفت المخالفة ونفي المخالفة عن الله تعالى محال واضح الكلام قال وهذا من أوجه من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات وهو ما ينتجها بواسطه الجرمية يعني ما ينتجها بواسطة الجرمية يعني إذا أثبتت ذات جرما بأعوان إذا اثبتت الذات ونفيت عنها كونها جرمان يستلزم ذلك نفي جميع هذه المعاني. فأما إذا أثبت الذات وأثبت كونها جرمان، لذي نفيت جميع هذه المعاني. فإذا نفيت كون الله جرمان، انتفت كل هذه المعاني. فقط. طيب إذا قال إذا قال إنسان بعد أن نفيتم بعد أن نفيتهم وجود الله سبحانه وتعالى كون الله يعني بعد أن نفيتم كون الله مستقرا على العرش ونفيتم أيضا أن يكون الله سبحانه وتعالى تاريا في العالم حالا فيه طيب فعلا أين الله يعني مش هذا سؤال وين إذن أنتم تقولون بمفي وجود الله شوف كيف المسألة من هنا ورد الإشكال عند أذهان المخالفين الذين إحنا دمتمهم مجث ومشدهم قال إما أن يكون الله سبحانه وتعالى العالم. داخل العالم أو خارجه إذا كان خارجًا يستحيل أن يكون داخل العالم لأنه يكون أصغر من العالم أو مثاوي اللب طيب الله أكبر من العالم إذا كان أن يكون خارج العالم إما أن يكون تحته أو فوقه يُستحيل أن يكون تحته لا يُستحيل أن يكون هذه استدلالهم أنا حقيقة هذا استدلالات إلهم يُستحيل أن يكون تحته لأن الأطل أن يكون فوق لأنه إذا كان تحت بيكون أدنى منزلة فيجب أن يكون فوق إذن الله سبحانه وتعالى موجود فوق العالم بعد ذلك اختلفوا قالوا طيب موجود فوق العالم مستقر بمماثة على العرش أم بلا مماثة أيضا فيها خلاف عندهم طبعا قلنا أن الرأي عند ابن دينية هو دون مماثة وعند غيره لا بمماثة اختلفوا في الجهات وهذه كلها تفريعات حقيقية موجودة عندهم طيب إذا إحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أصلا ليس متحيزا وليس جرما وهو موجود وهو موجود وليس موجودا داخل العالم وأنا موجود خارج العالم شوف كيف المسألة طيب من أين يلزم راحوا كيف السؤال اللي إحنا بنعكد في السؤال عليهم من أين يلزم إذا قلنا هذا الكلام أن يكون الله سبحانه وتعالى معذوراً، من قال لكم أنه إذا كان موجودا فإما أن يكون داخل العرب أو خارجه؟ من أين عرفتم هذه المقدمة؟ من وين؟ يعني من أين عرفتم إنه الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا فإما أن يكون داخل أو خارج؟ لما لا لما لا يقال لما لا يقال إن الله سبحانه وتعالى موجودا ولا يلزم لكي يكون موجودا أن لا يكون أن يكون داخل ولا خارج. ويحن ممكن يحكي لك كيف أنت أصلا تحكي له كيف لأنك يجب أن تؤمن بالغيب لأن اشتراط علمك بالله إذا اشترطت لكي تؤمن بالله معرفة كيفية فهذا إيمان بالمساحة أو صارت، وأنت أصلا جزء من إيمان في أصل من أطول الإيمان هي أن تؤمن بالغيب وقولك إن الله سبحانه وتعالى فوق أو تحت هذه كيسيه من كيفيات وجود الله، فأنت اشترطت لوجود الله معرفة كيفية من كيفياته وأصلما الله سبحانه وتعالى لا, لا يقال إنه له شيء. شوف كيف المسألة؟ إذا أين الله؟ الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، كما أن الله سبحانه وتعالى كان قبل وجود العالم بنفس الحديد كان الله ولم يكن شيء معه. ووضع كيف المسألة طيب الله سبحانه وتعالى موجود قبل العالم خلق العالم هم بيقولوا لاحظ كيف المسألة بيزوها من, من ناحية ثانية بيقولوا خلق العالم إما أن يخلقه داخله أو يخلقه خارجه يعني إما أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذه كلماتهم هذه كلماتهم أنا بنقول لكم كلماتهم التي يذكرونها في الكتب إما أن يخلق الله سبحانه وتعالى العالم داخل ذات الله يعني داخل ذاته أو يخلق العالم خارج ذات الله نحن بنا يعني كتبهم اللي نسيروها ثم بعد ذلك نحللها فإذا خلقه داخله هذا مستحيل لأنه يلزم وجود المخلوق داخل الخالق. يقول لا إذن هو يجب أن يخلقه خارج طيب خارجه إما أن يخلقه تحته أو فوقه أو يمينه بيقولوا لا يجب أن يخلقه تحته لأنه يجب أن يكونها الله سبحانه وتعالى هو الفوق شوف كيف المسألة صارت احنا من كلهم يعني بربكم ما هو الدليل العقلي ما هو الدليل الشرعي ما هو الدليل أي دليل دليل مش الذي أوجب عليكم أن تحصروا القسمة في الخلق في هذين الاحتمالين إنه إما أن يخلقه داخله أو خارجه طيب يعني المسألة هي محصورة في في الهادي بنحكي له انه الله تعالى داخل وخارج طيب ما بنحكي لهم خارج الله هذا اللي انتم فرقته وفربتموه خارجا لله هل هو شيء موجود موجود أم ام معدوم بحيث انكم افترضتم ان يخلق الله سبحانه وتعالى العيره مصارده هذا اللي خارج سميتوه سميتموه خارجا ووضعتموه مقابلا بالداخل واضح هذا الشيء موجود ولا مش موجود التكت customize إذا قالوا موجود فقد أكتسوا شيئا قديما مع الله سبحانه وتعالى وإذا قالوا غير موجود فنحن نقول أصلا الله سبحانه وتعالى خلق العالم بلا مكان فمن أين قلتم أنه هذا الذي هو غير موجود أصلا هو حد لله كيف جعلتم اللاء موجود حدا لله سبحانه وتعالى بحيث أنه جعلتم خارج وداخل ثم حديثتم أنه موجود إذا قلتم أنه الخارج موجود لازم تبدا القدم في مع الله سبحانه وتعالى واذا قلتم ان الخارج غير موجود لكن كيف يصير حد لله سبحانه وتعالى اللي غير موجود يعني كيف يصير الغير موجود حد المحدد الموجود اللي هو الله سبحانه وتعالى ثم قل... كيف قلتم كيف قلتم ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم في اللا موجود وهذا اللا موجود اما يكون فوق الله أو ضحته أو يمينه أو يساره يعني أنتم تتكلموا عن إثي هذل ولا إثي يعني شوف كيف المسألة صارت إثي زلول اللي تكلموا عليه شيء لا يعقل أيوة إحنا نقولهم في الأخير ما دام كل احتمالاتكم ما دامت كل احتمالاتكم التي تطردونها عبارة عن تحكم افتراد مجرد أنتم شيء أنتم تفترضوا افتراد تطردونه افترادا وهذا الافتراض في الحقيقة من أين جاءكم لأنكم كدتم الخالقة على المخلوق لأنه أنت صورتوا أن الله سبحانه وتعالى لأنه جسم فالجسم يجب أن يكون له داخل وله خارج ويجب أن يكون محدود فمن هذا الباب قلتم أنه الله سبحانه وتعالى خلق فإن من يخلق داخل أو يخلق خارجه يا أخي غلط أنك تبني على هذه المقدمة وتجعلها مسلمة لأنه هي أطلا من شئ النزاع طيب بعد ذلك أيضا نسأل نفس السؤال أين الله يجب أن تؤمن بالله عن ظهر عن عن غيب بالغيب يجب أن تؤمن الله من دون ما تتواهم صورا لله سبحانه وتعالى من دون ما تتواهم صور الله زي ما تطورها اليهود كبير أو النظارة أو المجسمة لا يجب أن تؤمن بالله من دون أن يخطو في ذلك إيش كل ما قطر ببالك الله هالك والله سبحانه وتعالى بحلاف ذلك إذا كيف تؤمن بالله تصدق تتعلق نفسيا قلبيا إيمانيا بموجود أنت عاجز عن إدراك حقيقته وعاجز عن تطوره ومع ذلك فهو موجود الذي له الحد هو المخلوق وليس الخالق وأضحك المسأل في الله سبحانه وتعالى لا يكتسج كمالا من مخلوقاته، ولا يزداد كمالا بعد أن خلق الخلق هذه قواعد مسلمة ومع ذلك فرع عليهم كل الكلام الذي كنا نقوله والله سبحانه وتعالى الموسف إذا كل ما يتشبث فيه هؤلاء هذه الطائفة أو ومن شبههم في مثل هذا البيت يعني بكل بطاقة يعارضوا مثل مثله بل بما هو أقوى منه الأصل عندك أنك تؤمن بالله وهو غيب. طب إذا كان له حد فكيف صار غيبا؟ إذا كان مش فقط يعني له حد وله حجم محيز ومركب وتحل فيه الحوادث وإلى آخره فكيف يكون غيبا؟ يعني كيف كيف يكون غيبا وهو حاضر في ذهنك؟ أنا قلت لبعض الإخوة. وإن شاء الله هذا سوف نذكر شيئا منه إن شاء الله إما في هذا الدرس أو في درس آخر إن الإنسان عندما يؤمن بالله سبحانه وتعالى فكل إنسان يتخلق بأخلاق ويتطف بثفات يحاول يعني أن يتطف بثفات هو يعتقدها ثابتة في واحده واضح حكيت المسألة يعني من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جسم ويغضب وينتقم هذا الغضب عبارة عن انفعال وإلى تنين وبعدين بعد ما يغضب يرضى شفية ويضحك ويعلي صوته ينادي بصوت شفية يعني ينادي بصوت وهذا الصوت يعني يولد فيه ثم يخرج منه وتحدث فيه حوادث ويتحرك ويخلق الخلق بيده ويمس آرم بيديه مسيسا هيك مسيسا يعني هذا كل عباراتهم هذه كلها عباراتهم إذا آمنت بهذا الإله بهذه الصفات فأنت قطعا سوف تحاول الاتصاص بهذه الصفات فبكون أنت صفاتك رضاك عن الآخرين التي لستمحتك لهم لاحظ في المسألة الحقيقة إنه عن الآخرين لا يجوز أن يكون نتيجة محبتك لهم بل يجب أن يكون نتيجة عن عملهم بما هو الحق في نفسه. أما مجرد أنك تحب واحد ترضى عنه حتى لو فعل ما فعل يعني لا طبعا المحبة ليست هي منشأ الرضا بل منشأ الرضا هو الابتطاط بالأمر والنهي هو في المسألة فلذلك علماؤنا الأشاعر قالوا إيه؟ محبة الله سبحانه وتعالى هو إرادته الإنعام أو خلق الإنعام الرضا فندروها بالإرادة وهي كذا يعني أرجع كل شيء إلى الإرادة وأرجع الإرادة إرادة الإنعام مترتب على التزام العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه مثل أن الله سبحانه وتعالى يحب إنسان لذلك ينعم عليه لا هو ينعم عليه لأنه هذا الإنسان التزم بأوامره وانتهى عن نوالي وهكذا وهذا ان شاء الله سوف نتكلم فيه لاحقا كيف انه سفاة المجسمة هي تابعة ما يؤمن من يؤمنون به اصلا لذلك تجد مذهب المجسمة تجدهم كلهم اقرب الناس الى الغرب واقرب الناس الى الغرب واقرب الناس الى المقافعة والتكفير والالالالالعن نوع من العن في عندهم حقيقة حتى في التفكير مع الآخرين شيء وهكذا ولكن تجد من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد أن تعاله هي نتيجة إيش إرادته وإرادته مرتبطة على علمه وضح كيف المسألة بس بيكون هذا الإنسان الذي يؤمن بهذا ال بهذا الإله الذي يقصد مثل هذه الصفات حكيما هادئا وفورا لا يعلق نفسه بالآخرين من حيث أنه هذا حلو أنا بتحبه أو هذا مش بدي أكرهه أو هذا زعلني بدي أغضب منه لا حتى لو هذا زعلني ليش زعلني ليش أنا زعلت منه شوف كيف المسألة بيسأل بيصير معياره في معاملته مع الآخرين معيار المعاملة التعامل مع الآخرين هو الالتزام بالأوامر والنواهي فقط مش الالتزام بالهوى والمحبة وغير ذلك ويذا ان شاء الله سوف نتكلم عليه لاحقا قال ويستحيل على الله تعالى أن تكون له جهة في نفسه الآن بعد أن انتهى من الكلام على نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى جهات بالنسبة لغيره تكلم على الجهات بالنسبة لنفس الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة على نفس نفي التركيب عن الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مركبا في نفسه، فلقى نفته جهات كيف أنا مركب؟ أبعاد جسم أبعاد جسم أنا جسم يعني رأتي فوق صدري وإيدي على يمين جسمي وهكذا هذه أبعاد هذه الجهات إذا أكبت أنا لله سبحانه وتعالى جهات في نفسه فهو فأمركب واضح كيف الكلام ويلزم التركيب التحييض ويلزم التحييض الجسمية وكلها بتلزم عن, عن بعض نعم قال ويستحيل على الله تعالى أن تكون له جهة في نفسه بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدام أو خلف الجهة يستحيل لأنه لو كان كذلك لكان جرما وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات وهو مما ينتجها بواطفة الجرمية من حيث ما هو جرم يعني جسم كل جرم, جرم وجسم فهو مركب إذا نفين كون الله سبحانه وتعالى مركبا يستحيل أن يكون مطقفا بهذه, بهذه الصفات قال فالملاحظة اعلم أن الجرم أخص من الذات والذات أعم فكل جرم ذات ولل كل ذات جرما لذلك احنا نحن نقول الله سبحانه وتعالى ذات متصف بصفات ومع ذلك ليس جرما يعني ليس جسما ولكن كل جرم فهو ذات كل جرم فهو ذات فبعض الذات جرم كدوات الحوادث وبعض الذات ليس بجرم كذاب الله تعالى هذا من حيث الإطلاق اللغوي والجرم يشمل الجسم والجرم يشمل الجسم المركب والجوهر الفرد هذا الجرم وهذا عبركناه سابقا في أول الكلام قال ملاحظة اطلاق الذات على الله تعالى جائز اطلاق الذات كلمة الذات اطلاقها على الله سبحانه وتعالى جائز كما ورد به النقل في شعر حبيب أو خبيب م. م. م. م. م. م. هي خبيب نعم حيث قال يعني ريت تعدوها عنده وجائز عذدوهن عما حيث قال ولست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإياه يبارك على أو سلو سل وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر وأقره وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر وأقره والدليل في قوله وذلك في ذات الإله ملاحظة حقيقة العرب هو الذي لا يقوم بنفسه نفسه بل بالجرم هذا طبعا ذكرنا ويستحيل على الله تعالى أن يتقيد بمكان كيش يعني يتقيد بمكان أن يكون في هيئة الأحياد لأنه أفضل نفين عنه كل الأحياد هل نفينا عن الله صلى الله عليه وسلم عن الله يستلقم حلول الله في العالم طب حلول الله في العالم هو اصل الاضبات التحير. طب نحن اصلا نفينا التحيض عن الله فكيف يقال عن بعض الناس ان الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان اذا من قال بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته هذا مخالف لعقية أهل السنة وليس موافقا لها هذا نوع من انواع التحيض وكذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى موجود في جهة من جهات العرم هذا مفال في عقيدة أهل السنة وليس إيش موافقا لها لأن هذا إثبات أصل التحيض الموافق لأصل العقيدة هو أن تثبت وجود الله من دون تحيض والتحيض جهة من جهات التكييد هو كيفية من كيفيات الوجود قال وحقيقة المكاني هو استقرار جرم على جرم فالمستقر عليه قال من المنسكمة إن الله صلى الله عليه وسلم على العرش ما إن نحن نفينا ذلك بالسلجام ولكن هذا بالنص يريد أن يقولها بالنص نفينا ذلك طابقا لذوها لما نفينا عنه الجهة صح؟ ولكن الآن هو يريد أن يمتيع بالنص عليها قالوا حقيقة المكان هو استقرار جرم على جرم فالمستقر عليه هو المكان لأن الله لو كان له مكان لكان جرما ولو كان جرما لانتفت المكا... المخالفة ونفي المخالفة على الله تعالى محال ونفي المخالفة عن الله تعالى محال ولاحظ أن نفي المكان يستلزم نفي الحدود عن ذات الله تعالى كما نص عليه اهل السنة صح نفي المكان يستلزم نفي الحدود يستحيل أن يكون في مكان إلا إذا كان محدود. فإذا نفي المكان بهذا المعنى، يتلزم نفي الحد. إذا اضطر الحد منفياً والمكان منفياً والتحيز منفياً والجهة منفياً. نعم؟ المخالفة هنا يعني جر من نفي المخالفة والمخالفة ونفي المخالفة يعني لا محل يعني ويستلزم عن هذا أن يكون نفي لا نفي المخالفة عن الله تعالى محال إثبات المخالفه هو المطلوب نفي المخالفه مستحيل قال ويستحيل على الله زمان فيستحيل عليه أن يمر عليه زمان لأن الله لو مر عليه زمان لنافل الحوادث باعتبار الذات وهو مما ينتجها عندكم تكرير للذات اشتبوها آخر وهو مما ينتدها بواسطة الجرمية وهو مما ينتدها بواسطة طبعا احنا تكلمنا على مفهوم الزمن اللي هو التغير اي شيء فيه تغير معناه له زمان فإذا نسينا عن الله سبحانه وتعالى التغير يلزمنا في ايش؟ في الزمان عن الله نحن نقول ان المخلوقات زمانية ليس لانها نفسها متغيرة لو لم تكن متغيرة ما كانت زمانية صح؟ إذا نسينا التغير عن الله فهو ليس زمانياً فلذلك يقال إن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان ولا زمان برجة واحد يحكي لك كيف الله سبحانه وتعالى موجود تثبت في كله بلا كيف لأن الزمان والمكان كيفية من الوجود فيها ته ويحكي لك أين الله الله سبحانه وتعالى موجود بلا أين شوف كيف هذه المسألة وهي تابع نعم. من عبد صارة والمعطر يعمل عبد بلا شخص مية المية قال يستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصفات الحادثة هذا بناء على الزنان لاحظ هو يذكر شيء هو يذكر ما يشابه يستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصفات الحادثة مثل الحركة والسكون وغيرهما لأن حدوث صفة يلزم منه حدوث الموصوف وهذا من أوله المماثلة المستحيلة باعتبار الصفات وهو مما ينتهيها مباشرة يعني نفس الصفة إذا كانت حادثة باطل ونفس الصفة إذا كانت حادثة يلزم حدوث الذات. كيف كيفية الاستلزام كيفية التلاغم بين حدوث الصفة وحدوث الذات سوف نأتيه لاحقا ولكن نحن بينا أصل معناه قبل قليل لما قلنا إن حدوث أنت إذا أثبتت الصفة بقيد كونها حادثة والحدوث جزء من عدمي وجزء من وجود فذلك يستلزم أن تثبت صفة عدمية لله وهذا في حذاته مستحيل يعني هذا بحذاته تطوره يغني عن طلب البرهان عليه أطلا مجرد تطوره بهذه الكيفية يغني عن طلب البرهان عليه وسوف يأتي برهان عليه أيضا قال لأن حدوث صفة يلزم منه حدوث الموصوف وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الدات وهو مما ينتجها مباشرة ملاحظة الفرق بين الصفة والعرب أن العرب أخص وصفته أعم فنقول كل عرب صفة وليس كل صفة عربا ليش بيقول هذا الكلام حتى لا يتوهم إنسان أن الله سبحانه وتعالى أي صفاته عربية يعني تعرض عليه وتذهب لا مش في المسألة فصفاته ثابتة دائمة كما نبهنا عليك سابقا قال فبعض الصفات عرض كصفات الحوادث وضع الصفات ليست بعرض كالتفاد الله تعالى يعني ليس كل صفة هي عرض ويستحيل أن تستصف ذاته العلية بالصغر أو الكبر ايه الصغر الكبر الصغر الكبر في الحجم وهذا كله لازم جلوه مما سبق ولكنه يوضحه لأنه كثير من الناس يتصورون ذلك فالصغر عبارة عن قلة الأجزاء والكبر عبارة عن كثاتها لأن الصغر والكبر من خواص الأجزاء والله تعالى منزه عن ذلك وهو من أوجوه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات وهو مما ينتجها بواصفة الجرمية إيش يعني مما ينتجها بواصفة الجرمية؟ <تصفيق> يعني لو قلنا إنذات جرم لنجم هذا أو هذا ونحن نتاين عطل الجرمية فيجب أن ينتج هذا وهذا نعم قالوا أما الكبر بمعنى عظمة الشأن وأما الكبر بمعنى عظمة الشأن فهو واجب, مش فهو واجب لله تعالى قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير فهو كبر بمعنى عظم القدرة والسلطان لا بمعنى كبر الحجم كما يقوله النساء هذه عظمة عظمة الصفات وعظمة الشأن الشأن نفسه شأنه عظيم وليس إنه حجمه كبير وإلا يعني سبحان الله يعني هم قالوا يعني يعني الله سبحانه وتعالى كبير القدر يعني ابن تيمية يثبت القدر القدر عند ابن تيمية يتضمن معناين الصفة والحجم في يعني في الامتداد يقول والقدر بهذين المعناين ثابت من الله سبحانه وتعالى ويقول كبر الله سبحانه وتعالى كون الله كبيرا ثالث له بالمعنىين كبر العظمة بالمعنى الذي ذكرناه هنا اللي هي عظمة والصفات والكفات والكبر بمعنى إيش الحجم والله أكبر من كل شيء فأقول لأ طب أنا بعد ذلك بسأل سؤال بسيط. طيب الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش أن ليس أكبر من العرش لا لازم يكون أكبر هو الأصل أن يكون أكبر طيب أكبر بأكم يعني مثل كبير كبير كبير كيف عشو كبير مسأل أنت قلت أن الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش قاعد كل قلت, قلت هو مستقر على العرش طب يعني كيف يسمى أنه مستقر على العرش وهو أكبر منه طيب إذا كان أكبر منه بكثير هل تتطور استقارا؟ نعم مش مدرحي مدرحي حقيقا يعني مثلا هال النسبة أنا, انا تكلمت عليها في كتاب الكاشف الصغير هذا حتى النسبة قلت يعني العرش في الحقيقة يعني مثلا هذا كرثي الكرثي الفصم اللي عادة يعملونه ويصنعونه للملوك يصنع عرشا في الحقيقة هذي هي المسألة طيب لاحظوا يوجد هناك دائما نسبة بين العرش وبين صاحب العرش اللي يجلس عليه لو كبر العرش كبرا كبيرا لصار تختن يسمى تختن تخت الملوك يسموه أما لما يكون له قدر محدد بحيث إنه يعني يكون متمسّن فيه مش إنه يوجه عليه صديقا أنا يعني رحت للعروس في هنا كتاب وارد فيه صور العروس عروش الملوك والسلطين رأيت أنها كلها لا تزيد عن حد معين ولا تقل عن حد معين بمعنى بمعنى انه لو كان الكرسي جاي اللي انتو حضراتكو جالسين عليه يعني هذا كرسي صغير هل يسمى جروثكم عليه استقرار بمعنى انه يعني اصويتم عليه لاحظ كيف المسأل هذا صعب نهاية الكرثة هذا الكرسي الامه صغير فالجروث عليه ليس المسأل وامه شوف كيف المسأل يقارب طيب لو كان كبيرا جدا هل هو كرثي تنتخل إذا مفهوم الكرسين بين الصخص وبين إيش؟ الكرس الصغير اللي هو لا بحيث لا يتم يعني مفهوم العرش بين هذا وبين ذلك فيستحيل أن يكون هناك استقرار بمعنى استواء إلا أن تكون هناك مناسبة الله في المسألة بين حجم الجالب عليه وبين حجم المجلوس بمعنى لا يجوز أن يكون أصغر منه كثيرا ولا أكبر منه كثيرا يجب أن يكون مناسبا له وحين ذاك يصنى السواء واضح المسألة كيف فإذا لما, لما حقق المسألة بهذه الصورة نحن ننشي معهم حصل قواعدهم فكيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من العرف لا هو ليس أصغر منه بكثير لأنه لو كان أكبر منه بكثير لست حال أن يكون مستويا عليه ولو كان أصغر منه بكثير لصار هذا مشعرشا لصار بكثير أو تريرا أو إلى أهوين أكبر من الله وأنتم تمنعون كونه, كونه أكبر منه إذن المسألة هي بين إنه أكبر منه شوي ومش أكبر منه إذا هناك مناسبة ما بين العرش وصاحب العرش إذن لا يقال أن الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من العرش بل النسبة بين الله وبين العرش ليست مثل النسبة بين العرش والكرسي اللي هي وردت في حديث كحلقة نبي لو كانت النسبة بين الله والعرش كحلقة في فلا فلا يصم الله سبحانه وتعالى انه مستوي مستوي على العرش. وضح كي في المسألة؟ لأن الحديث ورد فيه والعرش بالنسبة لله كحلقة في كنسبة الكرسي كنسبة الكرسي في في عقم كنسبة الحلقة في الصخرة في فلا وضح كي المسألة طيب يعني لاحظوا الحديث كيف بتكلم نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلا ونسبة العرش إلى الله كحلقة في ثلاث إذن يستحيل أن يكون العرش محلا للذات بل هي نسبة عظمة نسبة عظمة وإحعافة فقط وضح في المسألة تعالى. هذا إحنا بنمشي معهم على وعلى وتنزلا على كلامهم قال فهو كبر بمعنى عظم القدرة والسلطان لا بمعنى كبر الحجم كما يقولهم الوصول نعم أنجل ما... ما العرش ترطب الحبيب مع الله ما تهل العرش نسبة إلى الله نعم نعم في في لا يعني أنا بقول كل العلماء بيقولوا أنه نسبة العرش إلى الله سبحانه وتعالى كنسبة الحلقة إلى الفلا شوف كيف؟ لأنه يستحيل أنه يكون آه... لاحظ كيف المسألة ما هي لاحظ كيف الكرسي إلى العرش كحلقة في فلا هم بيقولوا أن الكرسي موضوع القدمين لاحظ كيف الخربطة اللي بتصير عندهم إذا كانت نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في سلا، فستصير نسبة القدمين إلى الذات كحلقة في سلا، لأنه هي موضع القدمين. فهي دي مهزلة اللي عندهم فالعلماء لما يقولوا إحنا بقول عن العلماء إحنا علماءنا بيقولوا والعرش بالنسبة لله كنسبة الحلقة إلى سلا. يعني لا لا نسبة بين العرش وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا هم بيقولوا إنه العرش محل الذات والكرسي محل القدمين، فما هو نفس الحديث يقول نسبة الكرسي إلى العرش حلقة في معنى معناه إنه القدمين ضعاف هذا تهاف، هو نوع من التهافت طبعاً تهافت فكري وتهافت عقلي وتهافت نفسي من دون أن يعرفوا إيش اللي بيقولون؟ نعم. إلا في الحجر الذي يحبكم. نعم. هذا صحيح إذا التشفير صحيح يعني بلا شك بالضبط نعم تتعلّق وفقاً لما نعم آه أنا لاحظ كيف المسألة قلت قلت الاستواء الاستواء مستحيل إلا إذا كان هناك تناسب أما الاستقرار في الحقيقة مش مستحيل شوف كيف المسألة هاي إضاءي مستقر على مستقر بس مش مستوي يعني في استواء هننتكلم على الاستواء تمام بعدين أيوة الاستواء الاستواء الله سبحانه وتعالى قال الاستواء هم من وين جاءوا استقر شوف كيف المسألة صار بعيد ذلك يتقروا ولو شاء الاستقر على رخims بعضا إذا انهم تهموا الاتواء بمعنى الاستكرار الله سبحانه وتعالى قال اتواء ما قال الاتواء اللي هو بمعنى الاستكرار حتى يتطلق على ما هو مثل العرش في الكبر ومثل المعرض في الاستقار قال الاستواء غير صادق إلا على مثل العرش واضح كيف المسألة أو ما هو مثله والحيثية في الاتواء هي كالعرش الله سبحانه وتعالى مستوى على جميع المخلوقات بمفس الحيثية اتواء تدبيرا. مش إستوى استقرار، واضح كيف المسألة قارئ هذا كلام كله إنت لو تفكر فيه تعرف فهي قطع أقوالهم مجرد تفكير يعني تحكيهم سلمنا اللي بتقولوا ولكن إذا قلتم هذا يلزم كذا وكذا بس تمشي معهم حليهم هي الشيء اللي بيحكوهم لا تحتاج إلى أكثر من ذلك لا تبحث الكيفية ليه كيفية؟ رسوله الكيفية كل كلامهم عن الكيفية سبحان الله كل كلامهم عن الكيفية ولو لم يبحثوا في الكيفية لما كيف أجادوا لأنفسهم أن يقولوا ولو شاء لا على ظهر بعضها <تصفيق> هذا ال... الجواب من وين جهو هل ورد في حديث هو ستيف هو قياس بناء على إثاث المسيح وهم بحثوا في الكيفية <تصفيق> هذا الدارم نعم, <تصفيق> نعم. وابن تيمية نقله موافقا لهم في عنده مكر لأن هذا الكلمة واحد آه... لي... لي... يعني واحد زي الدارمي لا ي يعني لا يستحي أن يقول مثل هذه الكلمات شو كير يعني ما لا يضع عنده حياة أن يقول مثل هذه الكلمات ويظهر بها ويكسر من خالفها شو كير ولكن ابن تيمية حقيقة كانت حشوية كانت حشوية فكان لما بدأ يقولها ينقل كلام الدارمي وما يعلق عليه كان ينقله راضيا عن راضيا به أنا لو أنقل كلام بهيك واتركه عيب علي أني أتركه وما أنقضه شوف كيف الله سبحانه وتعالى ما نقل قولا كفريا أو قولا غير لائق بذاته وسكت عليه إلا ونقضه أو بيّن تهافظ